سمونها ورثا الركوع فعبدوها وفي الحديث من أدرك الركعة فما أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وأضو حديث قصة أبي بكر أبي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم والناس الحمد لله الذي أمر عباده بقراءته خلف الصف ووعدتهم عليها جنات النعيم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونهافهم عن معصيته. قال له جادك الله حرصا. ولا وتوحد الأفاضل العزيز عليهم. مثل هذا الفعل. ولم يقل له أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثلاث روايات. وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله دلنا على كل خير وفضيلة وحذرنا من كل شر ورذيله هذا العمل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا تعد لمثل هذا العمل. بعد ايها المسلمون مسرعا وصدق الله تبارك وتعالى في كل حال من احوالكم ان ركعه فرض وجبه في من طلبكم وجميع تصرفاتكم لأن الله عز وجل أمر بذلك رحمة منه وفضله فقال عز شأنه يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق قاتفه ولا تملحون إلا وأنتم مسلمون القول في البعض كالقول في الكل وحمد الله دائما بعض الصلاة أنهدانا للإسلام وعلى هذا وشرح صدورنا بنور الإيمان خلف الصف فهذه هي النعمة العظمى خلف الصف التي انفاج بها من أكرمه الله بالإسلام ونور قلبه بالإيمان فلا تتح وفي الحديث الصحيح للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل الإيمان القلب انفسح وانشرح هذا هو الثاني الذين يقولون فقالوا يا رسول الله وما علامة ذلك؟ لا بركعته. قال الإيمان إلى دار الخلود. لا طلاته من عن دار الغور. والاستعداد للموت قبل نزوله فإذا صدق فعلى أمت الإسلام أن تحمد الله عز وجل المسبوق له فكما الذي شرح صدورهم للإسلام وميزهم عن غيرهم، ممن أعرض عن دين الإسلام وابتغى غيره. فخالف يصية ربه في قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وفي قوله سبحانه ومن يبدغ غير الإسلام دينا فلن يُقلل منه وهو في الآخرة من إن الأمة المسلمة تمر كما هو الكثير يمر كثير منهم عاهد غير متأملين لهذه النعمة للجمعات التعليمية، ولا ناظرين إلى فضلها وفشل عاقبتها. يشون في خصام ونزاع ومخالفة. وهاله غفلة لا يجوز للمسلمين أن تكون من صفاتهم. بل عليهم على سبيل الدلام. أن يشكر الله سبارة وتعالى على نعمة الإسلام كما ذكرهم في آية مفكمة بل آيات مفكمات بشكر هذه النعمة ليكونوا شاكرين لله بأقوالهم وأعمالهم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورغيت لكم الإسلام دينا إلا أنه تأخر بدون عذر. إن الإسلام أثابه القرآن، وأثبته السنة المطهرة. الأمر هذا لا يعتبر غلين عظيمين، بل كتاب الله عز وجل عليه أن يعيد الرفع لأن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باختياري. من أوى إليهما، وأخذ حظه منهما، فيأتي والناس، استنار قلبه، لنشرح صدره، لاستطاع أن ينيب إلى دار الغلوب، وأن يتجاهى عن دار الغرور، وأن يستعد لنزول الموسيقى في نزوله. هذا اكثر علينا الاجان لما مشى عليه السلام شعها في هذه الحياة لم نيب اليه سبحانه ب هذه الاعمال الجليله جاء بها كتاب الله وحث عليها، وأتت بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورقبت فيها الأمر الأول أن المشبوه بعذب. في كثير من آيات القرآن تأتي وصايا جامعة لهذه الأمة. ليتذكروا إذا غفلوا سبحان ربي العظيم. ولي الشيطين إذا غرهم العدو فجبالهم عن طاعة ربهم وصالى جامعة ومنها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا الشعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ما في بعض الصلاة يصفر بالصلاة كله قائفة واحدة جمعت الخير بحذافيره وجهت الأمة بأمر لا تمسكت به لحاجة خير الجميا والآخر وصح صلاته أول ما داهم الله باسم الإيمان وهو أشرف الأسماء وهو أشرف الأسماء وأفضلها لا أيها الذين آمنوا أيصدقوا بكل ما يجب التصديق به مما جاء في كتاب ربهم من أورام ونواهي وبيان حلال وحرام ودعوة إلى الخير والبر وتحذير من الشر وفرض الردى قال آمنوا صدقوا بكل ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم وأخبر عنه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام صدقوا بالقول وصدقوا بالعمل وداموا على ذلك قبل حلول الأجل هؤلاء هم المؤمنون أدوا فرائض الله على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بما أوجب الله عليهم من حقه العظيم لحق رسوله الكريم لحق ذي الفقوق ممن أمرهم الله تبارك وتعالى أن يصدوا أن يصدو لهم فقوقهما ومدحهم الله عز وجل على ذلك والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أيها المسلمون إن الإيمان ليس بالتمني وليس بالتحل ببين عمل ولا سن الإيمان ما وكر في القلوب وصدقته الأعمال واختبر نفسك لتعلم حقيقة إيمانك بالزلائل التي جعلها الله بين يدي المؤمنين العالمين بربهم إن الإيمان عمل قمدي وقر في القلوب وصدقته فاتفق العمل الظاهر والعمل الباطل ودل ذلك على وجود الإيمان في قلوب عباد الله المؤمنين إن الإيمان يدفعك لأداء الفرائض بدون تكاسل ولا تساهل كفريرة التوحيد تتعلم أبواب التوحيد وأبواب ما يضاد التوحيد من الإشراك بالله حتى تقيم هذه الفريضة على الوجه الصحيح لتتعلم فريضة السلاة تتعلم أحكام الصلاة لتقيم فريضة الصلاة على الوجه الذي أراد الله وأمر في كتابه وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته أمر الله أن تبنى لها البيوت وأن تكون خير البطاع وأن يكون عمارها في المؤمنون الذين يأعون إليها في كل يوم خمس مرات فاعة لله ورغبة فيما لديه من الثواب وخشية مما لديه من الإقام وهكذا بقية الأواب معشر المسلمين التي تدل على وجود الإيمان في القلوب <تصفيق> الذي تصدقه الأعمال والأمر كما قال السلف رحمهم الله ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني ولكن ما وقرت القلوب وصدقت الأعمال ويكمل صلاته على هذا الأدل وبعد أن ذكر الله عز وجل المؤمنين بهذا الاسم أرشدهم إلى الاستعانة على طاعته ونيل رضاه سلم. بأمرين عظيمين: الصبر والصلاة. يستعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو عمل صالح، جليل القدر، تأصه النفوس المؤمنة. والقلوب الخاشئة ويطاف أهل الإن بشرع الله عز وجل العابلين به ويخرم منه الحمقى الغافلون عن ذكر الله واللافون والساهون عن حرائق الله وواجباته والواقعون في محارم الله يفربون هذه صغيلة صغيلة <تصفيق> الصبر إن الصبر صريبة من الله عز وجل فررها على المخلفين صبر على طاعة الله عز وجل جملة تفصيلا فلا يقوم بطاعة الله إلا السادرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما غداه الشيطان، فأتسمت بالصبر، وقامت لأداء الخرائط والواجبات، وابتعدش عن المحرمات. عن لأن ذلك هو مراد الله عز وجل من عباده المؤمنين الصابرين. صبر على طاعة الله فيفعلها و جاء الله المخلِّي في سلِّي أو عن معصية الله تبارك وتعالى تعالى لعلمه أن المعصية تجر إلى أشباح شق الله وصبر على اليقين على أقدار الله قبل السلام وكل شيء في الكون بقضاء غدر يخير إذ أن الله تبارك وتعالى قدر مذابير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة كما في الحديث الثابت الصحيح كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وأول ما خلق الله القلم فقال له قال اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فجر القلم بما هو تائم إلى أن الساعة من خير وشر وسعادة وشقاوة وأجال وأرزاق وإخوى وإماثة حتى تنتهي الحياة حياة الدنيا وحياة الضرب وتزدم الخلائط على خالقها وباريها وبارئها في بار القرار انما في جنات النعيم وذلك عباد الله المؤمنين الصابرين وانما في عذاب وذلك فبالمشركين والسافرين والمنافقين والخاصص المجرمين هذه أنواع الصبر التي يجب علينا أن نجاهد أنفسنا حتى نتونا عصر به فإذا استكمل الإنسان أنواع الصبر فاز وبطر بكل محبوس، ونجى من كل مكروه فعلى أمة الإسلام أن تعتصن بالصبر على طاعة الله فتؤديها كاملة غير منطوصة وعن معصي الله فتجسندها فإن كل معصية تغذب الله وإن قلت في أعين الناس وعلى أكدار الله فإن كل شيء خلقه الله بقدر وأعلمنا في فتاده حيث قال عز شأنه وخلق كل شيء فقدره تدبيرا وبقوله إنا كل شيء خبقناه بقدر هذه عقيدة المؤمنين من لم يؤمن بها فليس من المؤمنين في الكي بسكوا الله عباد الله نتعلموا من هذا الدين الجليل ما يقربكم إلى الله زلفا فإنما في هذه الحياة من متاع فيخلف وراءنا ونقضم على الامل والامل وحده اما ان يكون حسنا فيؤمس صاحبه واما ان يكون سيئا فيؤشش صاحبه وفي الحديث الصحيح اذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة اشياء تبعه المال والاهل والامل سيرجع اثنان ويرسى الامل فان كان محسنا سره وآنسه وإن كان سيئا أو حشه والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل فأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات في كل ذنب فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه الظخر الرحيم وفيما إذا نسي المصلي أو شك في صلاته جاد أو ندف ما هو الذي يشد هذا الخلل؟ فيجد السبب يشد الخلل على التفاصيل في السهب. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. واشهد التجهد. أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصالح, الصالح المسلوق, المسلوق, المسلوق الأمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أبنعين أما بعد عباد الله بعد أيضاً. فإن المؤمن الهتي الذي يراقب الله أهل تبارك أهل وتعالى وينفذ رصراياه كما أمر الله عز وجل وشرع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وفي هذه الآوة التي سمعتم أمرنا الله سبارة وتعالى فيها بأمرين عظيمين الاعتصام بالصبر وإقامة الصلاة وهما من خير ما يعين العبد على غضاء حاجاته في الدين والدنيا يستعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم ذا وسجد. والصلاة. جئت بذكرها الآيات ترغيبا لمن أقامها في فلا الله الجزيئ. وترهيبا لمن ضيعها ومن ضيعها فهو لمن سواها من الأعمال أضيع. أو اشتغل بغيره. جاءت الآيات. متأذّب في كثير من سور القرآن يأمر الله فيها بالمحافظة على الصلاة. إذا كان الفصل كثيرا التي هي تطهير للنفوس. وتجكيه لها. وحياة للقلوب. وكفرات للذنوب. كما أخبرنا الله عز وجل بذلك. وعلمنا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في النبي قال عز وجل على الصلوات والصلاة اليصبح وقوموا لله قانتين فأمرنا الله بالمحافظة عليها يمأة وجماعة في بيوت الله إلا من عذر شرعي من مرض أو خوف أو نحو ذلك من الأعبار التي أذر الله تبارك وتعالى أهنى وأما بدون عذر فالمتخلف عنها عرض نفسه لأشد الأخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له سنم الهدى ومن سنن الهدى أن تصلى هذه الفرائض الخمس جماعة في المسلمين في البيوت التي أدم الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهم وأمرنا الله في هذه الآية أن نستعين بها على قضاء حوائينا في الدين والدنيا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فلا يقيم الصلاة إلا صابر محتسب ولا يتكاسب عنها ويهملها، ويفضل رغبات النفس وشهواتها عليها، إلا من أصيب بمرض الشهوات والشهوات، وسأل أحد في بعد أن تعريب الحد التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. ويا أَيُّهَا المسلمون اقْتِنِ صَلَاتُكُمْ وصلوا كما أَمَرَكُمُ النَّبِيُّكُمْ سلوا كما رأيتموني أسلي ولا يمكن لرجل أو امرأة أن يسلوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلوا إلا بعد أن يتعلموا كيفية صلاة نبيهم صلى الله عليه وسلم والتعلم إنما هو من العلماء وليس من الجهال ولا ينزل على القلوب بدون معلم فعليكن بالتفتة في الدين في رأس الأمر توصيد الله وأداء فريضة الصلاة من تهارة وأداء لها على الفريض الذي لا تقبل إلا بها قبل كما رأيتموا يصل والململ الأسر في البيوت. فإنك كثيرا من النساء يجهلن كيفية الطهارة وكيفية فلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي عمرنا بها وما ذلك إلا لأنهما لم يتعلمن، ولم يتقصفنا في الدين خفيرا منهم وعظى المبالاة بتعليمهم وهنا الأمانات التي جعلت في أعناق الرجال فعلى الرجل أن يتعلم وعليه أن ينقل ما تعلمه إلى أهل بيته حتى تكون أسرة مثلية مؤمنة بما تحمل خلمة الإيمان بالنعمة وصلوا وصلموا على نبينا محمد الذي أنقذ الله بشريعته من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابته وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لا لأننا معهم بسرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعزك الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إبادك المؤمنين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآمنا في أوطاننا وأطلح أمتنا وولاة أمورنا واخذنا سبل السلام مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم وأصلح أمور أولاتنا في هذه البلاد واجعلهم أنصارا للحق وحماة له وناشرين له في ربوع الدنيا إنك على كل شيء قدير واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإستان وإشاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والهضي يعظكم بأنكم تذكرون تذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقاموا الصلاه فرقاموا الصلاة, الصلاه الله اكبر الله, أكبر الله أكبر لا اله الا الله وما عليك يا ابني اوه مصرى السرعة والصدقية ما تبصت الأول في الأول ويسجد السرع ضروري في القرصة والصدقية ومن ثم في القرصة هذه من برانسة تسأل كمون وضيرة الشيء أهركم الله ما هي نصيحتكم لنا في المنهجية في طلب العلم؟ نصيحتنا أن طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة في مشارك الأرض ومغاربها على العرب أكبر وهو العلم الواجب على كل مكلف بما يتعلم بعقيدته معرفة العقيدة وما يضادها حتى يتجنب ما يضاد العقيدة الحمد لله ومعرفة العقيدة الرحمن الرحيم, الرحيم. مالك يوم الدين إياك معبد وإياك نستعين افضل الصراط المشتقين صراط الذين أنعنت عليهم غير المقبوب عليهم ولا البلدين لا اذن الفتو فادي حسب ربوش مرض بك الاعلان دقيق فتشون والذي فضر فذا والذي أخرج المره فجعله في فا. و ان الدرج سنقرؤه فبالاصلاح ما شاء فحيح. الله انه انه الجهر وما وانوسرك للوسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر مينكا ويتجنب فالعشق الذي يصنى النار الكبرى ثم لا ينفحيها ولا يحيا قد أخلق منتذكى ونكر اسم ربه فكبرى بل تؤثروا للحياة الدنيا, والآخر الدنيا والآخر خير وأبقى انذاك الحديثه في, في, في الطلب انه هو من الوسائل والعباده غايه من الغايات فلا بد من العنايه بالغاي حتى يحققها المكلف لانه سوف يسال عن دينه والله لمانعيره في القبور ويوم النشور نعم هنا سأل يقول رجل الأخذ قربا من منت المريك الله قال إلى منت آخر يقول إنه إسلامي والمنت الآخر سوف يسدد القرب عنه مقابل يأخذ بوائد المويع أقل من الأول فلي يجد له الانتقال ولحال ما ذكره؟ علما أنه واقع في الربا ولكن مع البنت الثاني أقل من يجب أن يجتنب الربا قليله وكثيره ولا يجوز له أن الله أكبر يرضى لنفسه المعاملة بالربا لا بقليل الربا ولا بكثيره فالواجب إبتعاد عن كل بنك أو مؤسسة يأخذ منها الإنسان قروب الوقت او يوجد فيها الحمد لله رب العالمين انا سنه مالك يوم الدين نعبد وايا نستعين اظهرت سعاده الجن شر الذين عن عن علم يعني يكون يقوم الذي تتخططه الشياطين وهو يطيح على وجه الأرض ثم يطيح على وجه وجوه من عاملة نار حامية تصطى من عين آلية ليس لحنطان إلا من لا يثمن ولا يقني من جموع حجوه <تصفيق> يميد النائمة لشعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ماضية فيها عين جارية فيها سر مرفعة وأقوال مبوءة ونمارس مصروفة وزرابي مرسوسة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف شلقت وإلى السماء كيف رحعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سفحت فذكر أنه ما أنت مذكر لست عليهم لمسيطر إلا من توالله وكفر فيعذبه الله العجاب إن, إن علينا حسابهم انتظار الفرج من الله عز وجل والإعبادات لأن من انتظر الفرج من الله فهو من أهل التوسيل ومن أهل العقيدة الصحيحة انتظار الفرج في كل شأن من شؤون العدل في دينه ودنياه هذا أفضل العبادة قوة التوكل ان الله وتوكلت بالله واعتماد على الله وحده لا شريك Oh, <laughs> my <laughs> <laughs> السلام عليكم رحمة الله. السلام عليكم رحمة الله.